لا إله إلا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. <تصفيق> قوموا و اسعوا وما إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا إن الله خَرُّوا سُجَّدًا